أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ عَنْهُ ويتناجون, وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيًّا فَتُرْهِقُهُ أَبْصَارُهُمْ وَيَقُولُونَ قَدْ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 وَتَنَاجَوْا بِالْبَثِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ مَن نَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الذين آمَنُوا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 وَلَكَانوا أَبَ أَو أَبنَ أَهُمْ أَو إِخوانَهُم أَوْ معشتَهُ أُنَ إِكَ كَتَبَ فيِي قُلُ بِهِم إمَانَ وَأَدَهُم مِنْهُ وَيُدَخِلُهُم جََّ